إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا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 وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها لا ظرأ تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء أَهَا كَذَا عرشك